إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدك تادك سو واحدة في وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم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 كلوا وشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالقة، وأما من أُوتِي كتابه بشماله، وأما من أُوتِي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوتَ كتابياً ولم أدري ما حسابياً.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 أسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم